قال المؤلف رحمه الله وقوله سلام عليك يعني لا ينالك مني أذن ولا مكروه بل ستسلم مني فلا أذيك وقوله سأستغفر لك ربي وعد من إبراهيم لأبيه باستغفاره له وقد وفى بذلك الوعد كما قال تعالى عنه واغفر لأبي إنه كان من الضالين وكما قال تعالى عنه ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولكن الله لما بين له أنه عدو لله تبرأ منه ولم يستغفر له بعد ذلك كما قال تعالى فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وقد قال تعالى وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه والموعده المذكوره هي قوله هنا ساستغفر لك ربي الايه ولما اقتدى المؤمنون بابراهيم فاستغفروا لموتاهم المشركين واستغفر النبي صلى الله عليه وسلم لعمه ابي طالب انزل الله فيهم ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم ثم قال وما كان استغفار ابراهيم لابيه الايه وبيّن في سورة الممتحنه أن الاستغفار للمشركين مستثنى من الأسوة بإبراهيم والأسوة الاقتداء وذلك في قوله تعالى قد كانت لكم أسوة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم انا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله إلى قوله الا قول ابراهيم لابيه لاستغفرن لك الايه اي فلا اسوه لكم بابراهيم في ذلك ولما ندم المسلمون على استغفارهم للمشركين حين قال فيهم ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين الايه بين الله تعالى انهم معذورون في ذلك لأنه لم يبين لهم منع ذلك قبل فعله وذلك في قوله وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون وقوله في هذه الآية أراغب أنت عن آلهتي يجوز فيه أن يكون راغب خبرا مقدما وأنت مبتدا مؤخرا وأن يكون أراغب مبتدا وأنت فاعلا سدم سد الخبر ويترجح هذا الإعراب الأخير على الأول من وجهين الأول أنه لا يكون فيه تقديم ولا تأخير والأصل في الخبر التأخير كما هو معلوم الوجه الثاني هو الا يكون فصل بين العامل الذي هو أراغب وبين معموله الذي هو عن آلهتي بما ليس بمعمول للعامل لأن الخبر ليس هو عاملا في المبتدأ بخلاف كون أنت فاعلا فإنه معمول أراغب فلم يفصل بين أراغب وبين عن آلهتي بأجنبي وإنما فصل بينهما بمعمول المبتدا الذي هو فاعله الساد مسد خبره والرغبة عن الشيء تركه عمدا للزهد فيه وعدم الحاجة إليه وقد قدمنا في سورة النساء الفرق بين قولهم رغب عنه وقولهم رغب فيه في الكلام على قوله تعالى وترغبون أن تنكحوهن الآية والتحقيق في قوله مليا أن المراد به الزمن الطويل ومنه قول مهلهل فتصدعت صم الجبال لموته وبكت عليه المرملات مليا وأصله واوي اللام لأنه من الملاوة وهي مدة العيش ومن ذلك قيل للليل والنهار الملوان ومنه قول ابن مقبل ألا يا ديار الحي بالسبعاني امل عليها بلبل الملوان وقول الآخر نهار وليل دائم ملواهما على كل حال المرء يختلفان وقيل الملوان في بيت ابن مقبل طرف النهار وقوله إنه كان بي حفيا أي لطيفا بي كثير الإحسان إلي وجملة وهجرني عطف على جملة لإن لم تنتهي منك، وذلك دليل على جواز عطف الجملة الإنشائية على الجملة الخبرية ونظير ذلك من كلام العرب قول امرئ القيس وان شفائي عبره ان سفحتها وهل عند رسم دارس من معولي فجمله وان شفائي خبريه وجمله وهل عند رسم الى اخره انشائيه معطوفه عليها وقول الاخر ايضا تناغى غزالا عند باب ابن عامر وكحل مآقيك الحسان باثمدي وهذا هو الظاهر كما قاله ابو حيان عن سيبويه وقال الزمخشري في الكشاف فإن قلت على ما عطف وهجرني قلت على معطوف عليه محذوف يدل عليه لأرجمنك أي فاحذرني لأن لأرج منك تهديد وتقريع. انتهى وبنهايته ينتهي لقاؤنا هذا أيها المستمع الكريم آملين أن يتجدد بنا وبكم اللقاء وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته